We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. This love and joy, let them soar. Let them soar. ب الله تعالى، وكتاب أحباب الكرام هذه حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات. تحدثنا في حلقة الماضية عن فضائل الصوم، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن فضائل شهر رمضان بالخصوص. فأول فضيلة من شهر رمضان المعظم هي أنه أنزل فيه القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لهذه الآية ثلاثة تأويلات عند علمائنا رحمهم الله التأويل الأول أن بداية نزوله كانت في شهر رمضان المعامل بمعنى أن قول الله سبحانه وتعالى اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق نازلت في شهر رمضان والقول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن القرآن كله نزل إلى السماء الدنيا من بيت العزة ثم بدأ ينزل منجما مفرقا بعد ذلك شيئا فشيئا وأنه نزل في الرابع والعشرين من رمضان وقد ورد حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الطبراني في معجمه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الكتب السماوية كلها نزلت في شهر رمضان فذكر التوراة والإنجيل والزبو ثم قال ونزل القرآن في أربع وعشرين خلت من شهر رمضان فهذا الحديث يدل أن شهر رمضان فيه نزل القرآن يبقى التأويل هل نزل كله أم كان ذلك بداية نزول وقال علماء آخرون بل معنى الآية أن رمضان نزل فيه القرآن مبينا لفضله ذاكرا ما فيه من الخيرات بمعنى نزل القرآن في فضله وهذه معاني كلها معاني يعني محتملة تحتملها هذه الآية الكريمة الفضيلة الثانية من فضائل شهر رمضان المعظم وهي أنه في شهر رمضان تكفر الذنوب يكفر الله عز وجل فيه الذنوب وقد تطرقنا لذلك في المجلس الماضي والحلقة الماضية حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. الفضيلة الثالثة من فضائل شهر رمضان المعظم أنه شهر الجود والإحسان شهر الجود والإحسان فقد كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أجود الناس كما يقول هنا عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن يدارس القرآن كل يوم في شهر رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود من الريح المرسلة والريح هي التي تأتي بطوة فتأخذ معها البذور وما إلى ذلك وتلقح بها الأشجار وتأتي معها بالخيرات فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود من هذه الريح المرسلة التي تأتي بالخير والخيرات. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يصدق فيه قول الله تقول الفرزدق ما قال لا إلَّا بتشهده لولا التشهد كانت لاأه نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من من الكرم من من الكرم في الدرجة العالية بحيث إنه لم يكن يقول لأي شيء أحد أن طلب منه شيء إلا بل يعطي حتى لباسه الذي يلبسه وقد يستعير أو يستدين حتى يعطي من يسأله أي شيء. فإذن هذا مما مما يدخل في هذا الباب أيضاً حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا وهذا مما يدل على فضل عمل الخير والتصدق والحسنات في شهر رمضان المبارك فعلينا أن نقتدي بالحمصة صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العمل من البر والتقوى ولذلك يجمع نفرح كثيرا عندما نرى الشباب يتهافتون على إعطاء الإفطار مع قرب وقت الأذان ونفرح عندما نرى موائد الخير التي توزع الفطور على الناس حسبة لله سبحانه وتعالى كل هذا من العمل الذي يلقى صاحبه أجره عند الله سبحانه وتعالى وما تنفق من شيء فهو يقلبه إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم فهذه كلها من الحسنات التي يضايقها الله سبحانه وتعالى وذلك قال الحجم الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر قال صلوات ربي وسلامه عليه ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وغينه ترجمان فينظر أي من منه فلا يرى إلا ما قد وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قد وينظر قبل وجهه فلا يرى إلا النار فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمر فليفعل ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة هي أفضل من ألف شهر من حرمها حرم الخير كله أو من حرمها فقد حرم وهذا الحديث رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند حسن. إذن هذا الشر الكريم يسهل الله عز وجل علينا فيه الصيام فتفتح فيه أبواب الجنان لكثرة أعمال البر التي فيه وتغلق فيه أبواب النيران لأن الشر يقل فيه وتغل فيه مرضة الجان وفي رواية تصفد فيه الشياطين قال أهل العلم معنى هذا أن الشياطين ليست كلها تصفد إنما يصفض مرضته الكبار الذين يوسوسون وينشرون الشر ويبقى المرء بعد ذلك بينه وبين نفسه إما أن تكون نفسا أمارة بالسوء أو نفسا لوامة أو نفسا تأمره بالخير وعندئذ يمكننا أن ننشد أو نقول كما قال الناظم عن من يتبع الشر رغم أن الشياطين صفدت وكنت رأى من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى أصبح إبليس من جنبه فالذين نراهم مع أن الشياطين صفدت وفتحت أبوام الجنان وغلقت أبوام النيار ومع ذلك نراهم يفعلون الشعور هنا نعلم أن الشر من أنفسهم الشرير نسأل الله السلامة ونعرفين الفضيلة الخامسة أن شهر رمضان شهر الصبر شهر الصبر الصبر عن الجوع والصبر على العطش والصبر عن الشهوات شهوات البطن والفرج إنما يوفى الصادرون أجراً بغير النساء فهو صبر عن هذا كله والصبر عن اللغو والرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدان فهو بعيد عن هذا كله ومن فضائل شهر رمضان أن الدعاء فيه مستجاب الدعاء مستجاب في نهار رمضان ففيه ساعة يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء وللصائم دعوة لا ترد للصائم دعوة لا ترد. وقد قال الله تبارك وتعالى في ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إلى دعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا وقال صلوات ربي وسلامه عليه للصائم وقال صلوات ربي وسلامه عليه ثلاث دعوات لا ترد الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر فهؤلاء لا ترد دعوتهم أقول هذا القول تذكر الله وليكم خير الدار